علمه شجيد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسيه أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتماونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند هاجا المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزة. ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكى وله الأنفى تلك إذا كسمة ضيذا إن هي إلا أسماء سميتموها أن وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من ملك بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنفة. وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّى عَنِ بنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن تدا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 الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجن في بطون أمهاتك فلا تزكوا أنفسك هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا كزر واجرة وذر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجذاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى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 وَأَنَّ عَلَيْهِنَّ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَفْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودٌ دَفَمَاءَ أَبْقَا وَقَوْمٌ حِمٍّ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أُمَمًا وَاقًا وَالْمُكْتَفِي كَتَاهُوَ بَغْشَا هَمَا بابي اي ربك تتمرا هذا نبي من النذر الاولى اذيب في ليس لها من دون الله كاشفه أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَمُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبَقُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُونَ